فَنَظَرُّ دَعانا لِجَرِّ بِهِ او قاعدا او قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ ضَرِّهِ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّى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 وعذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجربون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم طيل للذين لم يذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبحونك حق هو قل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 ثم بعثنا مُبَعْدِهِمُ مُوسَى وَهَارُونَ إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ سِحْرٌ مُبِينٌ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 فلولا كانت قرية آمنة فلنفعى ما روها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لم ما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين